مالي وقفت على القبور مسلما وقفت على القبور مسلما, على القبور مسلماً قبر الحبيب فلم يرد جواب bi qabl al habibi أَنَسِيْتَ بَعْدِي خُلَّةَ الْأَحْبَابِ أَنَسِيْتَ بَعْدِي خُلَّةَ الْأَحْبَابِ قَالَ الْحَبِيبُ وَكَيْفَ لِي بِجَوَابِكُمْ و كيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادل وترابي أكل التراب محاسني فنسيتكم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 عليكم مني السلام متقطعه مني ومنكم خله الاحبابي